نَسْتَغْفِرُ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ غاواه وقال ادخلوا مصر ان شاء الله امين ورفع ابويه على العرش وخرو له سجدا وقال يا ابتي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 119. بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إكوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم